بسم الله الرحمن الرحيم ق ل أ ع و ذ برب ا ل ف ل ق من شر ما خلق ومن شر غ ا س ق إ ذ ا وقب ومن شر ا ل ن ف ا ف ا ت في ا ل ع ق د ومن شر من شر حاسد إ ذ ا ح س د